وَرَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَٰهًا زُورًا ۚ أَهَٰذَا الَّذِي يَبْطُرُ أَنِيَتَكُمْ وَأَن بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا السَّمْعُ مُنْكَسٍ عَنِ الْعَجَبِ سَأُرِيكُمْ آياتي فلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم نظرون ولقد استونس امرص من قبلك فحاق بالذين نسخوا فحاق بالذين نسخوا بل هم عن ذكر ربهم معرقون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يسحقون بل متعنا اتطالع <سؤال> عليهم النور افلا يرون اننا نقتل ارضنا قصها من سَتُؤْنَفَحْتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ